أبتاه دعني أستضيف حبيبنا الأقصى لنعرف قلبه كيف انفطر أنا ذاكم الأقصى المراه وعو رتعت كلاب الأرض فيه وما المفر ذبح الكرامة يا أخي بخناجر مسمومة بالله ما يغني الحذر لم يرحمه طفلا ولا شيخا ولا حتى النساء أوكل هذا يغتفر ما أكثر الشهداء إلا أن في سفك الدم الزاكي بريقا يحتضر حرام حرام يا أخي ضياعه لكن أمتنا غثاء منتثر اين السلام أبين انياب الذئاب عقولهم ذهبت وكتفها الخوار وينددون ويشجبون وقد مضى زمن الكلام يكاد قلبي ينفجر اطفالكم يتمتعون ويلعبون وينعمون بقربكم أمين الخطر أطفال غزة يذبلون فادركوه يا مسلمون بكاءهم يبكي الحجر ويجوعون يشردون يقتلون يحر ملات صدرك بالجراح وعن جوابك لم اشا ان اعتذر ابتاه هل تبقى حزينا مزعنا هل من خلاص ام معناؤك مستمر لا يا بني اصبر فكم لك من اخن قهر الصعاب بعزته لما أصابه لا أستكين وإنما هي فتنة ليميز مولاك الأعفق من الأبر لا أستكين وإنما هي فتنة ليميز مولاك من الأبر لن استكين للظالمين متجبر فالله قاصم اجل وسن رباه فاهد بني واجبر كسرهم وامر الحق مهجته من شكر وجد وغسله في أصفان